م و س و ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ان لك في <تصفيق> النهار سرحا و موسوعه النابلسي إن للعلوم ج ح ا و ط ع ا ن س ذ ا وعذابا أ ل ي م ا ي و م تغتف ا ل أ ر ض و الله الحسنى موسوعه ا ل ن ا ع ل ي ك م كما و م الاسلاميه موسوعه النابلسي ل و ع د ه م ف و ل ا إن هذه تذكرا ف م ن ش ا ء اتخذ إ ل ى ربي س ي ل ا إن ربك ي ع ل م أن وثلثا و ط ا ئ ف ة من الذين معك والله م ق د ر الليل والنهار علم أ ن لم تحصوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القران علم أ ن و آ خ ر و ن و آ خ ر و ن م ق ا ت ل و ن في س ب ي ل ا ل ل ه ف ق ر أ و ا م الاسلاميه ص ل ة ا ل ز ك ا ة و أ ق ر ء الله ق الحسنى ا وما تقدموا I'm <tries> sorry.